لا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نداءكم صدقه أَطْعِمُ بَيْنَ يَدَيْنَا رَوَاقٍ صَدَقَه ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ اشفقتم ان تقدموا بين يدينا ارواكم صدقات اشفقتم ان تقدموا بين يدينا ارواكم صدقات فاذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فاقيموا الصلاه 2---مستدام الله عليكم فأقيموا الصلاة 3--فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله 4- فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله ورسوله 5- والله خبير بما والله فَأَكْثِرُوا مِنَ مَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا, هم منكم ما هم يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا هُمْ إِلَّا قَوْمٌ وَرَاء مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ عَمَلُونَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأُولَئِكَ أَيْمَانُهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا اتَّقَدُوا أَلَيْسَ لَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا فَصَدُّوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهيم فَاصْدُعْ عَنْ شَرِّ اللَّهِ فَرَهُُم عَذَابُهُ فَمَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءَ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءَ أولائك أصحاب النار أولائك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون لو ما يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يَوَمَ يَنعَثِرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَكُم عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَى عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ الا ان تحب الشيطان الا ان تحب الشيطان الا ان نحب الشيطان هم الخاسرون الا ان نحب الشيطان نخاسرون ان الذين يحادون الله لَهُمْ في الْكَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ سَتَجِدُ اللَّهَ لَأْغَبًا أَنَا وَرُسُلِي سَتَجِدُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ